بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم وأحصل عدة واتقوا الله ربكم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 لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 110. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 111. وأشهدوا ذوي عدل من 129. الشهادة لله 120. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 121. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب 119. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يجعل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يكفر عَنْهُ سَيْئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أسكنون من حيث سكنتم من أجلكم ولا تضارون لتضيق عليهم وإن 119. وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن 110. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن بينكم بمعروف وَإِنْ تُعَسَّرَتْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ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 فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رسول يَتَلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصَّالِحاتِ مِنَ الظُّلُماتِ إلَى النُّورِ وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلُ جَنَّةً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 لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد حاط بكل شيء علماء.